الدرس الخامس والعشرون بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم قال المراد رحمه الله تعالى كلا هذا الحرف الثاني عشر من الأحرف الرباعية وهي تسعة عشر قال كلا حرف ردع وسقر هذا مذهب الخليل وسي بويه وعامة البصريين والعامة تطلق على الأكثر وذهب الكسائي علي بن حمزه وتلميذه نصير بن يوسف نصير بالتصغير ومحمد بن احمد بن واصل الى انها تكون بمعنى حقا كلا انها كلمه حقا انها كلمه ومذهب النضر بن شمائل انها بمعنى نعم وركب بن مالك هذه المذاهب الثلاثه فجعلها مذهبا واحدا قال التسهيل كلا حد حرف ردع وسقر يعني الأصل فيها وقد تؤول بمعنى حق حقا بحقا يعني في بعض المواضع وتساوي اي تساوي اي التي هي جوابيه كلا والقمر يعني اي والقمر قبل القسم قال معنى استعمالا قال وذهب ابو حاتم الى انها تكون ردا للكلام الاول وتكون الاستفتاح بمعنى الا وفقر زكيك وذهب عبد الله بن محمد الباهلي إلى أنها تكون على وجهين أحدهما أن تكون ردا لكلام قبلها يعني ليس كما يقال كلا لا كما يقال فيدوث الوقف عليها وما بعدها السيناف ولا آخر أن تكون صري الكلام فتكون بمعنى إي وقيل إن كلا بمعنى سوف وتصديره بقيل دليل على ضعيفة قال وعدة ما جاء في القرآن من لفظ كلا ثلاثة وثلاثون موضع لفظ كلا تكرت ثلاث وثلاثون موضع ثلاثة وثلاثون موضع قالت تتضمن خمسة عشر شورة ولجل في النص الأول منها شيء قيل وحكم ذلك أن النص, فا... أن النص الأخير نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة فتكررت هذه الكلمة على وجه التهديد والتعييف لهم والانكار عليهم بخلاف النص الأول وما نزل منه في اليهود لم يحتاج إلى إرادها فيه لذلهم وصغارهم لم يكن هناك في المدينة إلا عداوة اليهود وهم قد ضربت عليهم المسكنة ضربت عليهم الدلة قال واما الوقف عليها فالراجح أن حالها فيه مختلف فمنها ما يوقف عليه ولا يتدع به ومنها ما يتدع به ولا يوقف عليه ومنها ما يجوز فيه الأمران ومنها ما لا يوقف عليه ولا يتدع به فهذه اربعه اقسام وقد ذكرت ذلك في كراسه افردتها لكل وبلا هذا مؤلف مستقل كل وبلا لابن هشام اهل المراد عفوا للمراد ما مستقل فأنا أقتري في هل هي بسيطة ومركب ومذهب الجمهور لا أكثر أنها بسيطة وذهب ثعلب لأنها مركبة ان كان تشبيه ولا التي الظاد وزيد بعد الكاف لام فشدة تخرج عن معناه التشبيه أي لأجل مفارقة التشبيه وقال صاحب رسل المباني هي بسيطة عند النحويين إلا من العريف جعلها مركبة من كل ولا هذا كلام خلف ما معنى كلام خلف الكلام الخلف هو الفاسد الساقط هذا كلام خلف يعني كلام لا اعتبار به إذن يكون جملة من خالف يعني خالف فيها ثعلب وابن العريف قال لأن كله لم يأتي لها معنى في الحروف لم يأتي لها معنى في الحروف أي في حروف المعاني فلا سبيل إلى إدعاء التركيب من أجل الله والله سبحانه أعلم هذه هي موضوع كلا والأصل في الحروف البساطة هذا أصل البساطة وعدم التركيب فنبقى على أن كلا حرف ردع وزقر حرف ردع وزقر وقد تخرج عن هذا, عن, هذا عن هذا المعنى إلى أن تكون بمعنى حقا أو بمعنى اي أو بمعنى إي يعني لقرينة لقرينة دال على ذلك وهي مركبة على وهي عفوا وهي بسيطة على الأصل إذا التركيب طارئ ولا يقدم عليه الا بدليل ولا دليل هنا من سماع ولا استناد فهي فهي بسيطه هي بسيطة لان الاصل عدم التركيب ان شاء الله جزاكم الله خيرا والحمد لله